قال اجعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائل الأرض حفيظ علي قولي على قزار الأرض إني حفيظ علي